فمن يذكر تعريف الكفر ما هو الكفر عندك لغة الستر والتغطية طيب واصطلاحا جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو جحد بعضه أحسن فيما نزلت هذه الآية، فيما نزلت هذه الآية عندك الصحيح من أقوال المفسرين أنها عامة تعم كل مؤمن وكافر. أحسن. نذكر شيئا من المعنى الإجمالي لهذه الآية ولهذا المثل. في هذا المثل. الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في شأن الكافر والمؤمن قال أو كان أي قبل هداية الله سبحانه وتعالى له ميتا أي باك في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه أي بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس بذلك النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له على غيره وهو أيضا عارف بالشر مبغض له مجتهد في تركه لأن لديه إضاءة ونورا لأن لديه إضاءة ونورا فهو يبصر الخطر فيتقيه ويجتنبه ويبصر الخير فيأتيه ويفعله ويؤثره جعل الله سبحانه وتعالى له مادتين عظيمتين في النفع وهما الحياة والنور الحياة والنور فوصف المؤمن بأنه حي بخلاف الكافر فإنه ميت وإن عاش بجثته وجسده بين الناس لكنه ميت حكم الله عز وجل عليه بالموت والصفة الثانية النور الذي مع المؤمن والكافر يعيش في الظلمة ليس له نور ولا إضاءة لا يبصر الخطر ولا يعرفه لأنه نسي الله فأنساه مصلحة نفسه وتأملوا قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لماذا ينسى الإنسان نفسه لأنه لما غرق في الخطر والضرر غرق في ظلمات الجهل والمعاصي صار حينئذ بمنزلة شخص نسي مصلحة نفسه فوقع في الخطر وهو لا يشعر يأتيه الضرر وهو لا يدري وهكذا حال الكافر وحال العاصي الذي كان ميت القلب يعيش في الظلمات قال الله عز وجل أو من يصير هذا كهذا هل يصير ذلك المؤمن الذي له حياة ونور يمشي بنوره في الظلمات فيهتدي في ذلك الطريق ويمشي بين الناس بذلك النور هل يستوي هو ومن؟ هو ميت القلب ميت وكذلك يعيش في ظلمات كثيرة لا يستويان كما أنه لا يستوي الحي والميت ولا يستوي الليل والنهار ولا يستوي الظل والحرور ولا يستوي أيضا الأعمى والبصير ثم إن هذا الكافر أو العاصي أو الجاهل الذي يعيش في الظلمات ذكر الله عز وجل أنه ليس بخارج منها قد التبست عليه الأمور وأظلمت عليه المسالك فلا يهتدي لطريق فيحضره الهم والغم والحزن والشقاء وغير ذلك من الأوصاف التي لا تحمد وهو راض مع كل هذا راض بالظلمات مكتنع بها عجيب كيف يقنع الإنسان بالظلمة ولا يريد ولا يطلب ولا يبحث عن النور لقد زين له الشيطان سوء عمله وعاقبه الله عز وجل على أنه لم يطلب النور ولم يحرص عليه أن يعيش في تلك الظلمة مكتنعا بها هذا هو المعنى الإجمالي ولك أن تتصور صورة شخص يعيش في ظلام دامس الظلام من كل ناحية وهو ميت تصور هذا المنظر ميت في مكان مظلم ألا يسوءك هذا المنظر ألا يريبك ألا تخاف منه تدخل في ظلمة موحشة ومع ذلك هناك شخص ملقى في تلك الظلمة ميت لا شك أن هذه الصورة أدعى للنفور عنها والبعد منها حتى لا يقع الإنسان في هذا لقد شبه الله حال الكافر والجاهل والعاصي كمن هو ميت وفي ظلمة وتصور شخصا آخر حي له نور يضيء به طريقة ويبصر هنا وهناك يدرك الأخطار والأضرار ويعرف الطريق السوي من غيره تتمنى أن تكون مثل هذا ولا تتمنى أن تكون مثل ذاك وفي هذا المثل أيضا لطائف وأسرار في هذا المثل لطائف وأسرار وحكم من هذه الأسرار والحكم سؤال فيها وهو ما الحكمة من جعل الكفر موتا ما الحكمة من جعل الكفر موتا ما السبب أن الكفر صار موتا السبب في ذلك وهناك عدة أسباب لكن نذكر بعضها لأنه جهل والجهل يوجب الحيرة والوقفة فهو كالموت تماما الذي يوجب السكون ألا ترى كيف حال الميت هو ساكن وكذلك الكافر من حيرته والطرابه ووقفته صار كالميت ساكنا لا يعرف أين الطريق الصحيح وقال بعضهم لأنه جعل إيمانك الحياة فالحي صاحب بصر يهتدي ببصره إلى رشده فلما كان الإيمان يهتدي به الإنسان إلى المكان أو الفوز العظيم شبها بالحياة, شبها بالحياة وخلافه الموت وذلك في حال الكفر من لطائف هذا المثل وأسراره أن الله عز وجل ذكر بعد الموت الحياة وقرن بينهما بالفا وهذه الفاء عند العرب في اللغة العربية تفيد التعقيب أي أنه بعد موته حصل الإحياء قال أهل العلم هذا فيه إشارة إلى سرعة ذلك الإحياء وأن الله عز وجل لم يمد له في الضلالة وفي الموت بل أنقذه سريعا بالإيمان وبالعلم وبالإسلام أنقذه الله عز وجل وفيه النظر إلى أن صاحب ذلك القلب كان يطلب الحياة كان يطلب الحياة فلشدة احتياجه أعطاه الله عز وجل سريعا أعطاه الإحياء خذ الحياة الحياة الطيبة حياة الروح والقلب لأنك تطلبها ولأنك تبحث عنها والذي يبحث عن الهداية ويطلبها يهديه الله عز وجل ويزيده من فضله والذين اهتدوا زادهم هدى ولم يقل سيزيدهم هدى أو سوف يزيدهم هدى بل قال زادهم هدى أي مباشرة مجرد ما وجد طلب من الإنسان وبحث عن سبيل الهداية يعطيه الله عز وجل من لطائف هذا المثل أن الله عز وجل نكر كلمة نور قال وجعل له وجعلنا له نورا جعلنا له نورا قال أهل العلم نكر هذا النور جاء نكرة لبيان عظمه أنه عظيم أنه عظيم ومن لطائف هذا المثل أن الله عز وجل أفرد النور قال نور ولم يقل أنوار لكنه نور عظيم قال وجعلنا له نورا أفرد النور وجمع الظلمات لاحظ قال كمن مثله في الظلمات ولم يقل في الظلمة قال في الظلمات ولم يقل في الظلمة قال أهل العلم أو بعضهم لسببين السبب الأول أن النور لما أفرد ذاك إشارة إلى أن الحق واحد إشارة إلى أن الحق إلى أن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم وجمعت الظلمات ولم يكن ظلمة بل قل ظلمات لأن طرق الضلال والباطل كثيرة ومتعددة ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبب الثاني أن النور جاء مفردا ولم يأتي بصورة الجمع أنوار لفضله لفضله وجمعت الظلمات لنقصها ويؤيد ذلك قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور المفضل المعظم الكامل من الظلمات أقصد من الظلمات يعني التي كانت متشعبة بالناس في الضلال والباطل إلى النور وهو المفضل الكامل إذن أفرد الله عز وجل النور وجمع الظلمات لمثل هذه المعاني وغيرها كذلك أيضاً من لطائف هذا المثل أن الله عز وجل قال ليس بخارج ولم يقل لا يخرج قال ليس بخارج فجاء باسم الفاعل خارج على وزن فاعل هذا اسم الفاعل يختلف عن يخرج عن كلمة يخرج فلماذا جاء باسم الفاعل ليس بخارج ولم يؤتى بقوله مثلا لا يخرج منها قال أهل العلم لأن اسم الفاعل يدل على صفة لازمة له وذلك أنه لما داوم في الضلال واستمر في العصيان وفي الجهل صار كأنها صفة لازمه له وهذه الظلمات صارت كالصفة الذاتية اللازمة له التي يعسر أن يزيلها عنه يعسر أن يزيلها لأنها أصبحت صفة لازمه له ما يستطيع أن ينفك عنها فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس بخارج منها هذه بعض الأسرار واللطائف لهذا المثل أسألكم سؤال لماذا أفرد الله عز وجل النور وجمع الظلمات؟ أفرد النور يعني ذكر نورا ولم يقل أنوارا وجمع الظلمات ولم يقل ظلما طيب أحسنتم عندك ارفع صوتك لكون الحق بالنسبة لإفراد النور لكون الحق واحدا أحسن والباطل طرق متعددة ومتفرقة أحسن يدل على ذلك قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل طيب الثاني من الأسباب عندك خالد أفرد لأنه مفضل وكامل لأنه مفضل وكامل وجمعة الظلمات لأنها ناقصة يؤيد ذلك قول الله عز وجل الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أحسنتم أزيدكم سؤالا ما الحكمة من ذكر اسم الفاعل في قوله ليس بخارج ولم يقل لا يخرج ما الحكمة من قوله ليس بخارج ولم يقل لا يخرج عندك لأن اسم الفاعل فيه الصفة يدل على أن هذه الصفة قد صارت لازمة لازمة له وثابتة لا يمكن أن تنفك عنه أحسنتم نكتفي بهذا وإلى هنا ربارك الله فيك.